ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون وان تعجب فعجب قولهم ااذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم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 ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أ م ر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له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 أ و تحل قريبا من دارهم حتى ي أ ت ي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقابا افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء ك ل سموهم أ م تنبئونه بما لا يعلم في ا ل أ ر ض أ م بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له منهاده لهم عذاب في الحياه الدنيا ولعذاب ا ل آ خ ر ه اشق